6 استمع إلى النص وقرأه ثم ناقش عنه مع أصدقائك يومية فرقان الرابع عشر تشرين الثاني الفين وستة عشر الاثنين هذا الصباح استيقظت لصلاة الفجر وبعد الصلاة نادت أمي للفطور أثناء الفطور سمعت أبي يتكلم مع عمي بالهاتف وشعرت بسعادة كبيرة عمي أحمد وزوجته أفنان سيزوران أسرتنا اليوم هما يعيشان في ملاطع ولذلك أشتاق إليهما كثيرا لهما ولد صغير اسمه حليم تعجبني الدردشة معه وأحبه جدا نفضل المشي في الحديقة على الجلوس في البيت نحن لا نحب كرة القدم كثيرا ولذلك نلعب ونمارس كرة السلة غالبا بعد الظهر اتصل عمي بأبي من جديد وأخبره بوصولهم مساء اليوم قبل صلاة العشاء كم أنا مسرور اليوم